الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قوله رحم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تحته مساله المساله الاولى ابتدى المصنف كتابه بالبسمله لم يبتدئ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 يقدمون خطبة الحاجة عند خطبة الحاجة في باب التصنيف وكأنهم فرقوا بين باب التصنيف وباب ماذا وباب التعليم أي باب الخطبة فلذا لم يبدأ بخطبة الحاجة صحيح والأصل يا طلبة العلم أن نعتذر لمن للعالم ولا نبادر إلى ماذا إلى تقطئته فكيف عند حد أدب لأن بعض الناس يبادر إلى تخطئة من العالم من غير أن يلتمس له ماذا أن يلتمس ماذا يا المؤمن يطلب المعاذير والمنافق المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتطلب العثرات تحفظها المؤمن يلتمس له المعاذير صحيح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 لا تتتبع ماذا عورات له المسلمين فمن تتبع عوره مسلم تتبع الله إيه؟ عورته فيفضحه ولو في جوفه لا تنادي على نفسك أسر يسر الله إيه؟ عليك كما قيل صح فاياك أن تتطلب ماذا عثره او خطا له العالم وقد قال لك صلى الله عليه وسلم أقيل زول هيئاته عفراتهم فتعتذر لهم أم نحن نعتذر بأن الحديث لم يصح عندي. أو نعتذر بأنه فرق بين باب له الخطابة وباب له تصنيف الكتاب ثالثا قريا على عادة الشلف السؤال عندما تنتهي المسألة صحيح لأن الكلام حبل فكري فلا يقطع فان كنا شفت أنا قلت لك احد شيوخنا بتصلي وراء زمان فانا رديت في ايه في منتصفها تمام لسه برده بقول كذا كذا الله اكبر احركه <تصفيق> وضاعت علينا بقيه الركعه لانه كان يتهجد بنا وتهجده كان بنصف ايه جزء يذوب قرا ربع فانا برده في نصف الايه راح ركع <تصفيق> فضاعت علينا ثلاثه ايه اربعه والسبب تعجل لا تتعجل امرا لك فيه انا ان علينا جمعه ربنا يقول لا تتعجل القران فسوف يجمعه الله لك فين بل موسى لما تعجل للخير وعجلت اليك رب لي قال واتممناها ب... بعشرته الى عشرين اخرى وموسى تعجل العلم فانقطعت الرحم صح طيب اصبت فائده الان ان لا تتعجل كنا يا طلبه قرينا على عاده السنة فإن أهل العلم لو قلت قاطبة ما أبعث لم يبدأ بخطبة الحاجة يعني في باب التصنيف لا بس لم يبدأ في الحاجه الحاجة في باب في باب التصنيف ولا تخطى أم عظيمة من من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 كان صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على من على الأمة يبقى خذنا قاعدة الآن من استنبطها قول ممكن هذا من السنة ترك السنة حتى لو ظن الوجوب لكن هي قاعدة أصولية مهمه أو قاعدة فقهيه آه. هو هو نفس الكلام لا تخفينا علينا غيره أن نفارق بين الواجب والمستحب به إذا ثبت لدينا أنه ترك شيئا وفعله لا يكون واجبا فإذا من قرائن الوجوب المداومة صحيح وهذا ما جعل إمة العلم يقولون بأن الوتر ليس واجبا ليه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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وتوني جمل معدودة قمل إيه معدودة باب الرسائل فهذه الأجوبة إيه قلت فماذا لو ابتدأ الرجل كتابه بخطبه الحاجة فأقول هذا مما لبأت به ولعله أقرب الى الصواب وعلى هذا جرى عمل المتاخرين من من, من العلماء الشيخ الالباني في تصانيفه جميعها كان يبدا به يبقى المساله فيها ايه فيها سعر فيها خلاف مستساغ وفيها سعر فمن ابتدى كتابه بخطبه الحاجه لا تنكر عليه وفعله اقرب اليه ومن لم يبتدئ كتابه بخطبه الحاجه فانه مستن باليه بالسلف الصالح من قبله فلا يخطا يبا اذا اخذنا الان فائدة طلبة العلم لا تضيق صدورنا عن ماذا عن الخلاف صحيح لا تضيق صدورنا عن فما زالت الامه تختلف وهذه سنة الله فيها لان بعض الطلبة صدر يضيق عن عن الخلاف لا ما ينبغي ان يضيق صدرك عن ماذا عن الخلاف طالما ان الخلاف له إيه؟ له مستند تمام او لكل قول ماذا دليله وان الخلاف في أمر لنا فيه سعه فلا ينبغي ان نضيق ما توسع ماذا شرع هذا مفهوم لديكم طيب قلت المساله الأولى او الثانيه بقى وابتدا المصنف كتابه بالبسمله فيه. اولا اقتداء بالكتاب العزيز والبتملة آية من الفاتحة على أرجح الأقوال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم طبعا أعرف ان عندكم مشكلة في الكتابه وهي سرعة الإملاء وقد قيل قديما أسرع أخا الإسلام في ثلاثة الأكل والمشي والكتابة ما تسرع إلا في انت صحيح عند إذن نستدرك هذه المسألة متى تعتاد على طريقتي ستجد خلمك إيه؟ يجري على أوراق الأمر الثاني لا تكتب كل شيء فأنا مثلا الآن لما قلت. تمام من أذلة لي اقتداء بالكتاب العزيز صح؟ لأن البسملة آية على إيه؟ ما أنت ما تحتاج تكتب هذه الدباغة كلها اقتداء بالكتاب العزيز لثبوت الحديث وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها يبقى أنت جالس للفهم فتختصر بفهمك ما أقول أنا بإيه بإيه لكي لا تضيع عليك الفهم ولكي تقيد ماذا علمك بالكتاب فنرجع فنقول لأن البسمة فعلا آية قال النبي صلى الله عليه وسلم هي سبع المساني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى هذا القول نصره من ها طبعا علم الالباني متاخرا وهو قول قديم للشافعيه رحمه الله والأحناب خلافا للمالكيه والحنابلة يقولون بان البسمله ليست ايه؟ على كل حال سواء قلنا ايه او ليست ايه فان البسمله ايه؟ مبتدا فسواء اعتبرتها ايه فانت لا تقرا الفاتحه الا ان تقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم صح انما الخلاف في القهر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 الى هرقل عظيم الروح شوف الأدب يا أخي أدب وتواضع قال من محمد بن عبد الله صحيح الى هرقل ماذا تأدب معه مع أنه ماذا كافر اثيم فلا يفوتك الأدب وخالق الناس بخلق كل الناس داك من قاعدة الجاهل اللي بتقول لك أنا مؤدب مع المؤدب مش عفري الأدب معي لا يقول هذا إلا قليل أدب المسلم شخصية واحده خالق الناس بخلق حسن كل الناس واضح طيب ثالثا اقتداء بالأنبياء وهذا سليمان عليه السلام في مراسلته من رئيس جمهورية قال لا إنه من سليمان وانه بسم الله إليه بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الجمهورية ايه جمهورية ما الديمقراطية دي أديمة أو تمام نكته أديمة بيخ ما الدليل على أنها رئيسة جمهورية إن الملوك إذا دخلوا قرية هل تعيب على الملوك وهي منهم كيف هذا لا يعقل صح ثانيا قولوا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ما هو ده الديمقراطي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 قال لا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قلت فضلا عن جريان عمل السلف بهذا من بدء المكاتبات والكتب بماذا من تصدير التصانيف بماذا بالبسمالتي فلو شوف نظرت في عمل السلف لو جدت أن السلف كانوا يصدرون ليه حقهم بماذا بالبسمله إذا الإمام الآن اقتضى بماذا بالكتاب بالنبي بالانبياء بمن بالسلف فيما قال بسم الله الرحمن ليه قلت فائدة ولو ظن أن كتابه يمتهن فلا يمنعه هذا من ان يبث مل ولو ظن ان كتابه انتهى لان النبي عليه الصلاه والسلام لما راس لهيراقل الظن بهرقل وكسره انه يعمل ايه انه يحترم الكتاب بدليل ان كسره عمل ايه مزدقه لان بعض الناس يقول لك لا ما تكتبش بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الورقه دي ممكن تترمي على الارض تمام اذن لا تضيع هذه السنة بالاحتمال لا تضيع السنة بماذا؟ بالاحتمال إن كنا قديما ونحن في المدارس على هذا القول نبدأ الكتاب يكتب يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم صار اليوم يعلمون أبنى أنا لا ما تكتبهاش عشان مش, مش عارف الكتاب هيترمي ولا مش يترمي واضح فطبعا هذا الكلام يرفعيه بالمرض حتى لو أن الإنسان منا ظن أن كتابه يمتهن هذا لا يمنعه عن أنيه لأن النبي رسل عليه الصلاة والسلام ائمه الكفر والظن بأئمة الكفر أنهم يفعلون ماذا؟ يمتهنون إيش كتابه واضح ليه بقى؟ لفائدة أخرى قلت ولما يرجو من بركة البسمله وما تحصل الاستعانة بها حال الكتاب يبقى لابد تكتبها ليلي ان في مصالح متحققه صحيح من هذه المصالح ذكر الله من هذه المصالح الاستعانه من هذه المصالح الاقتداء والتاسي صحيح اتفقنا على هذا قلت وهذه المصالح لا تسقط لمفسده موهومه خلي بالك خدنا قاعده دلوقتي ودايما كده القواعد دي لازم تعمل لها ايه ها مش كده للنادي قوالب ليه؟ ايه هي القاعدة؟ لا تترك المصالح لمفاتيده موهومة. يعني ايه الكلام ده؟ عبد الله بن مكتوم قال: له اني رجل أعم، ليس لي قائد يقودني الى والمدينة كثيرة الأعوام يبقى كان هو بيتذكر مبتدأ. المدينة كثيرة الأعوام، لي ان انا اصلي فين؟ في بيتي. ففي مصلحه الصلاه الجماعة وفي مفتدة تعرض الهوام والسباع له قال له تسمع النداء قال له نعم قال له أجب لم يعتبر بالمفاسد الموهومة لان وجود الكلاب والسباع في المدينة هل هي تتعرض له يبقى أطبحت المفتدة عدما موهومة فلا تبني شيء على مفاسد موهومة لأن في بعض الناس تقول مثلاً يا أخي ودي زوجتك عند دكتورة. يقول لك يا أخي ممكن الدكتوره دي يكون ما بتفهمش بما افتدى ما هو انت جبتها منين الممكن دي وممكن الدكتور يكون ما بيفهمش صح ولا لا فاذا لا تبنى احكام شرعيه على مفاسد ايه صحيح والمصالح تقدم على المفاسد ليه؟ لان واحد يقول لك ايه جلب المفسده مقدم على جلب ليه؟ مصلح قل له درء المفسده المتحققه مش المفسده المظنونه مش المفسده الموهومه مفهوم يا طلبه العلم واضح ولا ما هو واضح ولذا لم يعتبر بالمفسدة التي ذكرها عبد الله بن مكتوم ليه نعم المدينه كثيره الاول لكن هل تتعرض لك لكن لو قال له وقد عضني سبع او هجم علي كذا يبقى المفسدة صارت ايه حقيقة إذا تقدم هنا ونقول له درء المفاسد مقدم عليه فهمتم هذه القاعدة يظهر أن درسكم مبارك قلت المثال الثالثه في التفريق ما بين البسملة وتسمية وأكثر الناس لا يحسن تفريق بدليل لم يجي ياكل رجل عند رجل يقول له ايه بسم الله هذا خطا إنما يقول له سمي وبعدين ماذا لماذا تدعو أصلا؟ طالما وضع الطعام فوضع الطعام اذن بالايه بالطعام للي بعض الناس تيجي تضع امامه الطعام يعقد ليه قاعد يقول لما ياذن صاحب البيت يا اخي اما اللي هو جاب الطعام هذا كل وضعه امامك ليه للتصوير التلفازي يعني الجزيره جايه تصور ما وضعوا هذا اذن به ورجل سيدنا ابراهيم لما وضع الطعام بين يديه قال لهم ايه الا تاكلون ما لهمش ذا أنكر أنهم ماذا لا ياكلون ولم يقل يأكل لهم ابراهيم ماذا كلوا إنما قال الا تأكلون يبقى الاصل ما توضع الطعام بين يديك ماذا صح ولا لا والقاعده بتقول كل اكل حبيبك تسر وكل اكل عدوك تضر <تصفيق> كل على كل حال <تصفيق> فالشاهد يا ظلبة العلم ان وضع الطعام اذن به فلا احتاج اذن ثانيا قوله بسم الله هذا خطا لان بسم الله اختصار بسم الله الرحمن الرحيم بينما قال النبي عليه الصلاه والسلام للغلام ماذا يا غلام تم الله يبقى البسمله قولنا بسم الله الرحمن الرحيم وهي مشروعه عند موضعين اثنين فقط ما هما الموضعان عند قراءه القران عند كتابه الايه الرساله اما ما سوى ذلك من المواضع فتشرع فيه التسميه لا البسمله التسمية بسم الله فقط تمام اما البسمله بسم الله الرحمن الرحيم تمام وقد يحتج عليك قال يقول الزياده بركه والتسميه هي البسمله ممكن واحد يقول لك كده فترد عليه بماذا؟ تقول والأذكار باب تعبد يقتصر فيها على ماذا؟ على المجاء أو على السنة بدليل إيه؟ لما الصحابي قال وبرسولك الذي أرسل تركه قال وبنبيك الذي مع ان الرسول هو إيه؟ النبي عند الإطلاق عند إطلاق القول فالرسول هو النبي لكن إذا اجتمع اختلف في المعنى فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإنما قال له قل وبنبيك الذي يبا لا تقول كما يقول بعض الناس لا تقول كما يقول بعض الناس بارك إنما الأصل في باب الأذكار ماذا التوقف وعدم مشروعية الزيادة على ما ورد فيه في السنة وإن قيل بأن البسملة أفضل إن واحد من يقول البسملة أفضل ده مشتمل على اسمين من أسماء فإن قيل بأن البسملة أفضل قلت نعم ولكن المفضول قد ينقلب فاضلا والفاضل قد ينقلب ايه مفضول في وقت معين ممكن الفاضل ينقلب مفضولا والمفضول ينقلب ايه خذ مثال سمع خطبة الإمام خطبة دي تبقى ايه كلام للإمام صح ولا قراءة القرآن قراءة القرآن كلام مين فها عبادة الوقت هنا ماذا اتماعي فصار اجتماع الخطبة ماذا اوجب وارجب يبقى هناك في شيء في هو ايه ان الفاضل قد ينقلب مفضولا باعتبار والمفضول قد ينقلب فاضلا فيه باعتبار صح ولا لا فاذا كنت مثلا كان الاهل في حاجة لك عند اذن تكون هذه الحاجة اوجب من اوجب من ايه من عبادات شرعية كثيره صحيح ولا لا مش خدا. اوجب يعني مثلا الجهاد ذروة تنام الإسلام لو أمك أرادتك على, أن أرادتك على أن تكون ماذا معها تقوم على تطبيبها أو تقوم على حاجتها فيكون ذلك اوجب من من الجهاد بدليل ويت القرن ويت ترك ماذا ترك الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام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 لا باعتبار الموضع هنا التسمية إيه؟ طيب نقول ثالثا وكون تسمية أفضل أو البسملة أفضل هذا يعرف إلا من جهة الشرح فالأفضل هو ما فعل رسول الله لا, لا الأفضل ما إيه؟ ما تقترح العقول ما هذا الأفضل هو إيه؟ يعني ما واحد يقول لك أنا أصلي الدور ست ركعات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 قال منذ متى تجلسين قال له جلست أذكر الله عز وجل من الفجر إلى ماذا إلى طلوع الشمس قال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو قلتهن هن تعدل ما قلت يبا لم يجعل الكثير ماذا أفضل ذلك الآية لنبلوكم أيكم إيه مال شيء اكثر قالت احسن يبقى ليس شرطا ان يكون الكثير ماذا افضل ربه درهم سبق ايه الف درهم صح ولا لا لان الدرهم اخذ من درهمين فيكون باعتبار هذا الرجل تصدق بماذا بنصف ماله صح زي قضيه ابو هريره لما خبى التمره الامه واحدة هيحسبها كده يقول لك دي تمره يعني ابو هريره عمل لنا روايه على تمره يا مسكين هذه التمره بالنسبه لابي هريره هي ايه نصفه ايه نصف رزقي صحيح فيبقى تنظر لها بهذا الاعتبار ان ابو هريره اعطى امه نصفه ايه فلذلك النبي قال له كلها ابا هريره سنعطيك ايه واحد يقول لك يعني دول تمرتين من ايد النبي يا ما بتفهم؟ يعني تشبعان ماذا تشبعان جيشا بدليل ان قال للصحاب يتحساهما بالماء فايه فشبه صحيح؟ فشبه لما نقول يا طلبة العلم كون هذا الشيء أفضل او مفضول هذا بتقرير الشرع ولا يلزم من كون الشيء كثيرا أن يكون ايه المسألة الثالثه ما تشرع رابعة ما تشرع التسمية عندها متى تشرع التسمية؟ واحد عند الطعام واجبة. عند الطعام ماذا؟ واجبة. ما الدليل على الوجوب؟ قول عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله هذا أمر. والأمر لماذا؟ للوجوب. الأمر اللي؟ قال بالك نقول القواعد كثيرة الآن. قلت فضلا عن دلالة الاقتران لأنه قال سمي الله وكل به. فلما وجب الأكل باليمين وجبت الايه التسميه اللي قرن بين بين الامرين بسموها دلاله الايه فلما قرن بين الاكل باليمين والتسمية وجبت الايه تسميه بوجوب الأول والاكل باليمين واجب بالدليل انه قال للرجل كل بيمينك قال له لا استطيع لم يعذره قال له لا استطع ثم عوقب لم يرفع يده الى ثم قال ما منعه إلا دل على أن الأكل بالشمال من صفات المتكبرين صحيح دل على أن الأكل بالشمال حرام لأنه قال لا استطع مش كده دل على أن الأكل بالشمال حرام لأنه لم يستطع أن يرفع يده إلى ماذا إلى فيه واضح إبالآء التسمية عند الطعام ماذا واجبه ويتاكد وجوبه بما يرجى من بركة التسمية فين في الطعام فيتحقق به الشبع ويتحقق بهذا الشبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمنه، لذلك لا الكافر ليه بيأكل في سبعة أمع والمؤمن يأكل في معينه إلى أسباب لأن هذا بيسمي فيبارك له في طعامه فتشبعه العلقه من الطعام او بيأكل بيمينه فيبارك له في طعامه لكن الثاني بيأكل بشماله ويائه ولا يذكر الله لذلك يعمل لهم في الفنادق ايه البوفيه المفتوح من الساعة 7 إلى من الساعة 10 وبنواعذين من الساعة 10 عدوا يأكلوا من الساعة 10 كما سألت بعض الناس تعملينا من الساعة عدوا يأكلوا من 10 يدخلوا مع اول جرس وخرجوا مع اخر جرس وتلاقيه قاعد رايح جاي عمال ايه بياكمه دي وجبة واحدة ووجبة تانية برضه نظام ثلاث ساعات شوف انسان بيقضي ست ساعات من يومي بياكمه فلذلك التسمية وجبت ليه بوجوب مصلحتها بمصلحتها لان الشيء ضعزوا مصلحته صار أقرب إلى الوجوب منه الى ماذا؟ يبقى اذا قلت فلما عظمت مصلحة التسمية كان ذلك قارينة على الوجوب خل بلك من المسألة دي كل شيء عظمت مصلحته وعظم أجره صار أقرب إلى ماذا؟ الوجوب هضرب لك مثال لما كن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بكم؟ سبعة وعشرين تبقى مستحبة؟ ها؟ ازاي مستحبه وهذا ايه وهذا عظم فضله لما يقول من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا لتبقى تبقى مستحبه والله يصلي عليك يبقى من قرائن الوجوب عند الاصوليين ماذا ما يكون من عظم الاجري تمام او عظم الايه المصلحه والغايه فهمت يا طالب العلم يبقى اول موضع عند ماذا تسمي الموضع الثاني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 مين بقى طالب علم ذاكي كده؟ ولسه معناه يقول لنا دلائل الوجوب من هذا الحديث لكي تتعلم ازاي تنتزع القول بلايه؟ أين الوجوب في هذا الحديث؟ أعيد الحديث مرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإذا قدر بينهم الولد لم يضر الشيطان فليقول هذا للوجوء لأن لام الأمرية إذا دخلت على فعل المضارح أفادت له الوجوء اثنين إن هذا من باب حفظ النفس والولد من ماذا من الشيطان وقد أمرت بحفظ النفس من ماذا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 سبقك باع كاشي ما هو قال هذا قريب من ما قال ترى تحسنون اللف والدوران ده. لكن ما يلم أقول القرينة هنا هي. إنه لا يتصور أن يأمر بذكر الله في هذا الموضع وهو موضع غلبة ماذا الشهوه وحظ النفس الا ان يكون واجبا زي امرت بايه بذكر الله في هذا الموضع الذي انت ابعد فيه عن ماذا عن العباده واقرب فيه الى حظ النفس الا ان يكون ايه واجبا بسم قرينة قرينه تمام قرينه خذ يا رجل حقك لا يضيع قلت لأمره بذلك صلى الله عليه وسلم فليقل بسم الله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 لا يتصور أن يطلب ذكر الله عز وجل في موضع الشهر وحظ النفس إلا أن يطلبه ماذا للوجوب مفهوم هذه ها بعيده لماذا تتحرج هي بعيده ولا قريبه قريبه طيب لا باس علي اسمع طلبه العلم ادعى مرفوع والحرج ممنوع واضح والحرج إيه؟ ممنوع والزعل ماذا مرفوع وليس هذا باب, إيه؟ باب حرج فإن موسى عليه السلام لم يتحرج أن يقول لشيخي هو الخضر هل أتجرق على أن تعلمني مما علمت رشدا واضح فلا ينبغي أن يتحرج المرء منكم أن يستشكي او أن يستشكي لا أحب لك أن تجلس هكذا صامتا مام. تكتفي بماذا بالنظر لي وانا تكلم لا بل أحب الطلاب عندي المشاكل هذا يرجى له أن يكون طالب علم ماذا آه. الذي لا يسلم لشيخه فيكون مقلدا ولا أحب المقلد ولا أريدك على مذهبه إنما أريدك على ما تعتقد فيه بهذا بالدليل الشرع من الكتاب ليه والسنة ما ليش تعتادون على هذه الطريق لأنها قد تكون جديدة إيه عليكم بعض ليه بعض الشيء ولكن يوشك أن تكون صعبة خير إن شاء الله تعالى قول يا أستاذ أنت أخذتها من قليل قول يا مشاكل <تصفيق> <تصفيق> نعم يظن هو إذا ذكر فضلا في هذا شو هو يسال سؤال فعلا مشاكل طب الحديث يقول لم يضر الشيطان طب ما في حمد صح ولا لا يبقى فين لم يضر الشيطان تمام اذا قدر بينهم الولد نقول إذا ذكر فضلا في هذا لا يمتنع الفضل فين في اشياء اخرى لان نص على الفضل في هذا الباب وحفظ الذريه يكون من باب اولى حفظ النفس ومن والزوجة في هذا الموطن وموت تعري والشيطان يطلب عورات بني آدم ولذا أنت تقول باسم الله حفظاً لماذا؟ العوره وفي الحديث قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول باسم الله إذا هناك مصلحة أخرى وهي حفظ ماذا؟ حفظ العورة وحفظ العورة واجب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 فكانه فاهم من وجوب التسمية النا لحفظ العورة الله حفظ العورة واجب مش على احفظه عورتك إلا عن زوجتك أو ملكته هو سمية سوء له لأن تسوء الانسان إذا ظهرت صحيح فكان في التسمية من حفظها بارك الله فيه. نعود فنقول الموضع الكم ثالث عند النحر او الذبح هذا موضع من مواضع ماذا التسميه لقول تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفتق هذه الايه فيها دلاله ظاهره على وجوب ماذا التسمية ان لم تكن شرطا في حل الذبيحه ان لم تكن شرطا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 يعيد الصلاة ولو بعد حين يعني واحد جاني في البيت فأطعمته لحم جذور على المذهب بني لحم الجذور لحم الإبل ناقض للولود ولم أذكر له ذلك فذهب فصلى العصر والمغرب والإيس فلقي يالي تاني يوم قال لي يا أخي هذا الطعام كان طعاما جيدا مبارك قال لحم إبل قال نعم لحم إبل ده انا صليت ثلاثة فروض بهذا الوضوء هنا يلزمه أن يعمل ايه صحيح. يعيد لأن الوضوء ماذا شرط صحة والوضوء قد بطل بماذا بأكل لحم الإيه صحيح مش كده فعليه يلزمه أن يعيد ماذا صلوات لكن هابنو صلى من غير اتشاهد الله صلاته صحيح لكنها ناقص فمتى الفرق بين الشرط والواجب طيب يبقى التسمية واجبة لقول تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله فحرم الاكل الا على شرط ماذا ذكر اسم الله ويتسمى وثانيا وصف هذه الذبيحه بقوله ماذا فسق والفسق محرم صحيح وما يحلها إلا الذكر ويخرجها من كونها إيه؟ فسقا بما دل على أن الذكر إيه؟ واجب ليتسميه عند النحر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 وقد امر المسلم بحفظ ماذا؟ عورتي فما كان سببا للحفظ فهو واجب بوجوب له حفظ العور هذا واضح لديكم ها. طيب خامسا عند الجماع عند الجماع عند الوضوء لا باس <تصفيق> عند ماذا الوضوء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 باب التسمية عند الوقاع وعند كل حال هنقف هنا وقفة مع الترجمة واستدل بحديث الجماع اللي هو ماذا إذا أتى أحدكم أنا طبعا علاقة ذا بالوضوء شوف بقى البخاري عقل البخاري عشان يجي بعض الناس يقول لك المحدثين ما بيفهموش وإذا قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم لا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 وهناك حديث طبعا فيه ضعف ان الوضوء له شيطان اسمه ايه الولهان هذا الحديث لا يسمى فيبأ اذا الامام البخاري استدل بحاجه بنسميها ليه القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة ايه بينهما الحاق أصل الحاق فرع بأصل لعلة ايه فهنا لما قاص الوضوء على الايه على الجماع فقال اذا وجبت تتمي عند الشهوه وجبت عند العبادة من باب اولى صح واذا وجبت لحفظ العوره فقد وجبت لرد, لرد الشيطان عن وضوئك لان الشيطان قاعد للانسان باطرقي فإذا الثانية من ترجمه البخاري انه قال لك عند كل حال التسمية مشروع عند كل ما الدليل على ان التسمية مشروع عند كل حال يعني انا باخد كتاب بسم الله تناول تمام بفتح الكتاب بسم الله ايه الدليل على هذا العموم لا تكلم بغير ايه ارفع يدك ابتداء وعندما ينقع الاختيار عليك قول بسم الله تبارك الله والشيطان قعد للإنسان بأطرقه في الكلام الجميل لأن التسمية عند كل حال ليه لأن الشيطان عند كل حال ماذا يأتيك فكانت التسمية مشروع عند كل حال لأن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه كما جاء في الحديث قلت فهي مشروعة عند كل حال لان الشيطان قعد للانسان باطرقه وانما كانت التسميه لماذا لحفظ النفس ماذا من الشيطان واضح طيب هذا اول قول انت قلت عايز تقول ايه اخذها منك. عوضك عند الله خذ نصف مكافاه <تصفيق> لا باس لا باس قلت قول يللا قول للحاد لا بأس من توظى في الحمام أن يقول بسم الله إنما منعت التسمية حال التخلي حال الفعل لأن التسمية لا علاقة بالمكان إنما علاقتها بالفعل وهتأتي هذه المسألة معنى على تفصيل جيد لا بأسئول رب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 وذكر الله عند الإطلاق هي التسمية على كل إيه؟ كذلك صح عنه أنه كان يسمي الله عند صعاب الأمور شوف بسم الله عملت إيه؟ لما نزل فقال لهم إني نازل في الخندق فأخذ المعول فضرب الصخره يقول إيه؟ بسم الله فصارت كثيبا إيه؟ أهيله صارت رمل واضح وكذلك عند دخول المسجد ودخول البيت كل هذه مواضع ثابته في السنه وعند خلع الثوب نعم وقال للصحابي في الألم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ايه ينظرون يبقى لما نيجي نعمل عمليه تتبع هنجد التسميه ثابته في مواضع كثيرة بما يدل على ثبوت التسمية عند كل حال نعم لا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم توضأوا بسم الله ستاتي مسألة الوجوب عند الوضوء هذه عثمان لما علمهم الوضوء رضي الله عنه لم يذكر التسميه الراوي قد يعرض عن شيء لشهرته تمام الراوي قد يعرض عن شيء ذكرا لشهرته يعني ايه الكلام ده ابو هريره هو بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يجي يرويلك في مره لبس عمامه عمامه سوداء لانه ما كان يلبسها من قبل لكن يجي مش هيذكر لك في احاديث اخرى العمام مش معنى كده انه ما كانش لابسها كان يلبس عمامه اللي عادته لكن لما يذكرها لي ابو هريره لشهرتها مش محتاجه الى الى نص الشيء الذي ينص عليه والذي يجري على خلاف لكن الشيء المشتهر لا تنص عليه واضح طيب معلش امسكوا الان عشان كم دي 48 دقيقه احنا قلنا ساعه الفقه ايه باقي عشر دقائق قلت المساله الخامسه في معنى البسمله أنا اتكلم الآن عن معنى البسمله الباء قيل انها باء الاستعانه وقيل انها باء البركه لما تقول بسم الله كانك تقول ابدا حالي مستعينا بالله او ابدا حالي متبركا به باسم الله يبلبأ للتعانى ولا البركة كنت على للتعانى ولا البركة قلت ويمكن حملها على المعنيين لقاعدة سنأخذ قاعدة الآن حمل الكلام على جميع معانيه طالما لا تنافي بين المعنيين يعني ايه الكلام ده لو عندك كلمة تحتمل معنيين لو امكن تحملها على المعنيين احملها على المعنيين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 يبقى احنا حملنا الأمانة هنا على كل بس هذا مشروط بأن يكون تنافي بين زي كلمة عين عين تطلق على من على العين اللي هي الجارحة وعلى الجاسوس وعلى الماء عين ماء هنا ما تقدرش تحملها على الثلاث معاني لان الثلاث معاني ما لها يبقى لا يحمل الكلام على جميع معاني إلا إذا وجد عدم ماذا تنافي بينهم تعارض بين المعاني وده أصل أصل الجمع أفضل من دفع والرفع يعني ايه الجمع أفضل من دفع ورفع لما تجمع بين الأمرين أفضل من أي من أن تأخذ بأمره وتثقه وهذا الذي فعلناه في الدرس رأيت في بعد المغرب أن عامه الجالسين من بوسطاء الناس ممن لا يطيقون هذا له كلام فقلت نجمع ما بين ماذا نعطيهم حظهم من درس في التفسير كما سمعت ونخص طلبة العلم بماذا؟ بحقهم فيما بعد له العشاء لكي لا تضيع عليهم فائدة ولا يذهب درسكم أنتم صحيح؟ كما أضرب مثالا دائماً رجل اراده أبوه على الزواج من ابنة عمه وأرادته أمه على الزواج من ابنة خالته ماذا يفعل يا جماعه اهو خده يتزوج الاثنين الجمع اولى منين من الدفع والرفض واضح معنى البسمله بالباء للاستعانه او الباء للبركة وليقوي هذا باء الاستعانه لما ضرب الصخره هذا حال استعانه ولا لا فصارت كثيبا اهيال صحيح وفي باب الجماع لما قال بسم او بباب الطعام ده باب باب بركة عايز بركة الاسم. طعام بالدليل انه قال كل بيمينك كل مما يليك فان بركة الطعام فين يبقى باب الاكل ده باب ايه باب بركة. كانت البسملة او كانت الباء للبركة وباب تحطيم الصخرة باب استئام قولنا بسم الله والاسم مشتق من السمو او العلو لانه يسمو بصاحبه وبه يعرف ويتمايز عن غيره ولذا فالاسم شعار وهذه مسألة مهما الاسم شعار ولذا ترى الكفر كانوا بيعملوا ايه بيغيروا اسماء ماذا طب هي ان ديئاهم او حته ان واحد اسمه احمد زي في روسيا يغيروا اسمه من احمد مش عارف الى تشوف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 حامل لواء الايه الحمد شوف اسمه العاص ابن وائف. ذلك كذلك اسلم سلامه الله غفار غفر الله له عصيه عصت الله ورسوله ورسول تامل وفي طريفه ان بعض مراء بني اميه اراد ان يولي رجلا على بيت المال فادخل عليه قال له ما اسمك قال له ظالم ابن سران قالوا لا حاجه لنا فيك هذا لا يولى بيت اليه المال لانه ظالم وماذا وسراق ولذه تامل فالاسماء كما قيل ماذا وعاء اسم وعاء والاسم مضامين فالاسم من العلوم ذلك من ادله توحيد الله تفرده بماذا بالاسماء ليه هذا من اكبر الادله على ان هذا هو المعبود بحق وان غيره لا يعبد ان اسم العزيز اسم القهار اسم الواحد الغفور الشكور الغني وكثره أسمائه داله على ماذا على عظمه سبحانه وتعالى وعلى تفرده واضح يبقى اذن الاسم ماذا يسمو بماذا بصاحبه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 على وفقها نقول من عوز الأسماء سميت هتلر يعني خلاص الأسماء ضاقت قولنا الله وهو مشتق ليس جامدا كما أفاد ابن القيم إيه حكايه مشتق وجامد دي الاسم الجامد هذا ليس اسما حسنا إنما المشتقل هو الاسم العلم على صفة هذا الاسم الحسن متى يكون اسم الرجل حسنا عندما ينطبق اسمه ايه؟ عليه اما يكون الرجل اسم على سبيل المثال ذكر وتجد كذلك يبقى اصبح اسمه حسنا ولا لا مش كده لما يكون الرجل اسم صالح وتجد كذلك اسم ايه؟ صار اسما ايه حسنا لكن متى تنكر الاسم إذا كان اسم على غير إيه؟ على غير مسم إذا كان اسم على غير على غير مسمى يبقى هنا لا يكون الاسم اسما ايه اسما حسن صح ولا لا لا يكون الاسم اسما حسن فسموه الله فهو اسم مشتق لما كان هذا الاسم مشتقا كما قال ابن القيم من أليها يا له فهو مألوه يعني معبود فهو الله يعني الله معناه المعبود لانه سبحانه وتعالى هو المعبود به فيعلم معبود بحق شوف سوى الله إن تدعوهم طرش ولو سمعوا ما استجاب لكم عجزا ويوم القيامه لا حول ولا قوه الا بالله مصيب دنيا وهو أخر. لكن تعبده لماذا ليس كمثلي شيء وهو زي سيدنا ابراهيم قال لابيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الرحمن الرحيم وهما مترادفان اشتقاقا من الرحمة والرحمة هي التعطف والرقه لكن ايه الفرق بين الرحمة والتعطف والرقه يبقى ناخد هنا قاعدة ايه هي القاعدة الاصل عدم الترادف يعني ايه حكايه الاصل عدم الترادف كل كلمتين بينهما اتفاق بالمعنى وبينهما اختلاف فين في المعنى ان التقيا في معنى يختلف فين خذ مثال الريبه والشك الاثنين معناهم واحد التردد بين نقيدين لكن الريبه ادنى الايه تردد وذلك قال لك ذلك الكتاب ما قالش لا شك ليه لانه لو قال لا شك يبقى فيه ريبه لان نفي الاعلى لا يقتضي نفي الادنى لكن نفي الادنى يقتضي نفي لو قلت على الساده مدير العموم الحضور الساعه التاسعة يبقى الموظفين يجوا امتى قبل ال مش معقوله المدير هيجي قبل الايه تمام فبالتالي لما نفى الريبه نفى الايه تمام يبقى الريبه ادنى الشك يبقى فهمنا الاصل عدم الايه ترادف فالشك او الريبه هي ادنى الشك. يبقى لابد أن يفترق فين في المعنى يبقى لابد يكون في فرق بين ماذا بين الرحمن والرحيم في أصل عدم التراضي خذ بقى دليلا على الأصل ده اللي هو عدم الترادف تمام إن الرحمة خلاف التعطف يلتقيان الرحمة والتعطف معنى واحد لكن التعطف او الرقة يكون عن ضعف فمنهم ناس من يعطف عليك للضعف لكن الرحمة لا تكون عن ايه عن ضعف لذلك ليس من اسماء الله الرقيق لان الرقيق ولا الايه العطوف ليه بقى لان يقتضي هذا الاسم ضعفا وربنا منزه عن كل نقص فلذلك اسم الرحمن لان الرحمه تكون عن ايه عن قوه عن قدره عن عزه يبقى فهمنا الاصل عدم الايه ترادف الفرق بين ايه بين الرقة وبين الرحمه والرقه ان الرقه تقتضي ضعفا لذلك خلي بالك من حته الدلاله اللفظيه دي جميله جدا يعني اضرب لك مثال فقهي قال اذا فضخت الماء فاغتسل ليه قال اذا فضغت الماء فاغتسل لأن فضخ الماء لا يكون الا رميا والرمي لا يكون إلا بشهوه فلا يكون المني خروج المني موجبا للغث إلا اذا خرج به لكن لو خرج ببرد لو خرج لمرض لا يوجب ايه لانه قال اذا ماذا فكلمة فضغت تقتضي وجود يبقى خدت بالك من المساله دي الدلاله اللفظيه والاصل عدم إيه الترادف أصل عدم ليه؟ فالرحمن يفارق الرحيم ماذا عندك؟ فضخت الماء كلمة فضخ يعني رمى والرمي لا يكون إلا بشهوة يبقى كانك إذا رميت الماء بشهوة فغتسل طب إذا رمى بغير شهوة كمرض او برد لا يغتسل أما في المنام فقولا واحدا يغتسل نحن نتكلم عن اليقظة تمام؟ نقول الرحمن الرحيم والرحمن اسم علم على صفة ذاتية والرحيم اسم علم على صفة فعلية طب الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية الإنسان قد يكون متصفا بشيء ولا يباشره واحد غني هل شرط أن يكون الغني كريما لا ممكن الغني يكون بخيل. واحد عالم ممكن علمه يكون ايه ما ينفعش يغير لكن لما كان رحمانا في ذاته كان رحيما في فعله فهذا سر اقتران الاسمين ان الرحمن اسم علم على صفه ذاتية والرحيم اسم علم على صفه فعليه يبقى كانه لما كان متصفا بماذا بالرحمة الذاتية كانت هذه الرحمه الذاتيه له فعلا وهذا سر اقتران الاسمين ب وطبعا أحد الجاهل قال طبما ربنا عندكم ثلاثه بتقولوا الله الرحمن عليه الرحيم أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب كما قال العربي القديم الله الرحمن الرحيم هذا تشريف ها لو في عطف الله والرحمن والرحيم العطف يقتضي المغايرة في قاعدة هي العطف يقتضي المغايرة لكن هو واحد الله الرحمن الرحيم زي ما انت تقول له كده تمام تضرب له مثالا من نفس لما اقول عليك يا غبي يا حمار يبقى انت تمام ثلاثة ولا هو ايه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 اعظم فيكون افضل من ايه من غير ثانيا ان لله تسعة وتسعين فخصها بالفضل ثالثا لما كانت اسماء الله تعالى اوصافا فالاوصاف تتفاضل الصفات تتفاضل فهناك صفه افضل من إيه؟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 يدل على أكثر من صفر العلم الحياة القدرة صحيح كل ده بيدل عليه اسم ليه العليم فدل على ان اسم العليم أفضل من اسم ليه كده فهمت يا طالب العلم طيب بهذا تنتهي مسائل الفاتحة مسائل البسمة عذرا وينتهي معها درسنا في الفقه لننتقل